ص د ق و إ خ ل ا ص وحسن ع ب ا د ة وقيام ليل مع صيام نهار وتورع وتزهد وتعفف وتخلق بخلائق ا ل أ خ ي ا ر و ص ي ا ن ة و د ي ا ن ة و أ م ا ن ة وتجنب لخلائق ا ل أ ش ر ا ر و أ د ا ء فرض واجتناب محارم و إ د ا م ة للحمد و ا ل أ ذ ك ا ر يا قارئ ا ل ق ر آ ن ا ن ت ك هكذا متخلقا ابشر ب ع ق ب الدار و إ ذ ا أ ض ع ت حدوده لم تنتفع بحروفه والمنتهى في أسأل الله عز وجل يعافينا وإياكم من النار أسأل أن أهل أعلامه الأستاذ عبدالستقصار الله وجل النار علينا القرآن علم من الشوامخ نلتقي به ونرحب به معكم. الأستاذ الدكتور عبد فتح الله يعافينا وإياكم لا به به وإنه عز عزيز معكم سعيد ونرحب من من من يمنن ضيف فتح من هذا الاسم الكريم انه بشير خير ع ب د ا ل ستار ف ت ح ا ل ل ه سعيد ن س أ ل الله ستره الذي لا يكشف وفتحه الذي لا يغلق وسعادته التي لا تمحى الاستاذ الدكتور ع ب د ا ل ستار ف ت ح ا ل ل ه سعيد استاذ التفسير وعلوم ا ل ق ر آ ن ب ج ا م ع ة الازهر و ام القرى س ا ب ق ة صاحب المؤلفات ا ل م ت خ ص ص ة و ا ل م ت ع م ق ة وكذلك ا التفسير وفي علوم القرآن صاحب المنهاج القرآني في التشريع رسالة ل ل علوم م ؤ ص ة في وفي في د ت التفسير و وصاحب الموضوعي و ر ا المدخل ه إلى ك محاضرات في التفسير الموضوعي عشرون م ح ا ض ر ة م ط ب و ع ة أ س أ ل الله أ ن ينفع بعلمه و أ ن يمد في حياته حتى نفيد به إ ن ه سميع قريب مرحبا بكم استاذنا الدكتور عبد الستار ا ل واسعدت مشاهديها وانا اول اخواننا مشاهديها هؤلاء الله الفاتح بارك الله فيك. طيب نبدأ مع إخواننا واخواتنا المشاهدين والمشاهدات البرنامج سيد عساه نفسه نسأل مع على طبيعة البرنامج بعد نبدأ تقديم الضيف الكريم. يقدم نفسه بشيء من التفصيل لكن نسأل فضلتك تكرمت الكريم يقدم من الكريمة بسم الله الرحمن بشيء يبرك فيك طيب الضيف لكن ان عن لك الله نشأتك الحمد لله رب العالمين الذي هدانا ل ل إ س ل ا م وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا الله وزيننا ب ز ي ن ة ا ل إ ي م ا ن من فضله وكرمه العظيم وتوجنا بتاج ا ل ق ر آ ن العظيم الذي جعله هدى للناس وبينات هاديات عبر الزمان جميعا فالحمد والشكر والثناء العظيم على الله الواحد ا ل أ ح د ل أ ن ه من علينا بكل هذا الفضل العظيم ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و أ ز و ا ج ه و أ ن ص ا ر ه ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين والسلام عليكم جميعا و ر ح م ة الله وبركاته فهذا ب ر ن ا م ج إ ن شاء الله طيب يذكر ب ا ل ق ر آ ن ويذكر بالذين من الله عليهم ب ا ل ق ر آ ن فقد ولدت بفضل الله تعالى في س ن ة الف وثلاثمئه وخمسين ه ج ر ي ة أ ي في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي الهجري, الهجري وهو موافق ل س ن ة الف وتسعمئه واحد وثلاثين م ي ل ا د ي ة وفي ق ر ي ة من قرى م ح ا ف ظ ة كانت تسمى وقتها مديريه ا ل ب ح ي ر ة ومركز ايتاي البارود و ب ل د ة تسمى ك ف ر س ا ع د من أ ع م ا ل هذا المركز ولدت ل أ ب و ي ن مسلمين كريمين رحمه م الله و كنت ربما التاسع أ و العاشر من ا ل أ و ل ا د من أ م ه ا ت م ت ع د د ة ك ش أ ن ا ل أ س ر ا ل ر ي ف ي ة في هذا الوقت منذ أ ك ث ر من سبعين س ن ة وكان وال... ال... ال... ال... الناس يبعثون ب أ و ل ا د ه م إ ل ى المدارس ا ل إ ل ز ا م ي ة و ا ل أ و ل ي ة للتعليم وكان لي إ خ و ة قد تعلموا قبل ذلك تعليما مدنيا ثم في ق ص ة ط و ي ل ة من الله علينا فإنه وكان ل إلى ن ا ت القرية ل ح ف ظ ا لنا ق ر آ ل لي لنا ك وكان ر ي م أنا وأخ لي وكان لنا شيخ في هذا الكتاب رجل جليل يحفظ ا ل ق ر آ ن وهو قارئ مجيد و ص ي ط ممتاز في ذلك الوقت كان يسمى الشيخ الشاير فبدأنا حفظ القرآن مع هذا الرجل رحمه الله يسمى معجوب مع رحمه مثوته وأجزل حفظ وظللنا معه م د ة ثم تحولنا بعد ذلك أ ن ا و أ خ لي إ ل ى ج م ع ي ة تحفيظ ا ل ق ر آ ن ثم جئنا م ر ة أ خ ر ى إ ل ى كتاب المنزل ف أ ت م م ن ا حفظ ا ل ق ر آ ن الكريم ثم التحقنا ب ا ل أ ز ه ر كان حب القرآن في الناس حبا فطريا شائعا حب في ذائعا وكان الذي يحفظ, القرآن أو الذي يحفظ ابنه ل الذي ق ر آ ن أو ا يحفظ ا ل ق ر آ ن كان يشعر ب أ ن الله سبحانه وتعالى أ ع ط ا ه كنزا و ا ل ح ق ي ق ة ونحن س غ ا ر ما كنا نفقه هذا المعنى ولكن لما كبرنا وفهمنا ا ل أ و ض ا ع علمنا أ ن أ ع ظ م كنز من الله به علينا كان حفظ القرآن حفظ ونحن في الكتاب هذا كان الشيخ يعلمنا ا ل ق ر ا ء ة و ا ل ك ت ا ب ة ابتداء كان يعلمنا القراءة والكتابة ويعلمنا ا ا ل ك ت ب ة و حكم ا و أ ب ي ا ت ج م ي ل ة حتى لازلت أ ذ ك ر أ ب ي ا ت ا علمنا إ ي ا ه ا الشيخ ونحن صغار ربما لم نكن نفقه تماما هذين يملينا أبيات للتمرين معانا كان مثلا على قال فلا الخط تكتب يقول فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في ا ل ق ي ا م ة أ ن تراه وكان يقول ا ل بيت العلم هو بيت العز و ا ل أ د ب والرفعه وليس المال وكذا فكان العلم يعلمنا العلم نعم كان يعلمنا الكتابة والقراءة ومع تحفيظ الكتابة كيف دور الأسرة دور أبيك؟ يعلمنا والقراءة القرآن الأسرة ومع تسمى دور دور يعني واضح ان لابيك كان له دور في انه يدفعك او يعيدك ويحمل ك ا ض ر ا ت ك ا ل ا س ر ة كلها لها, لها فضل في تحفيظنا القران آ ن يعني نحن ح ب اللعب وما إلى ذلك. فكان الاب يتابعنا كانت الأم تتابعنا بمنتهى وما الى فكان وكانت الام الناس ذلك ا ل ش د ة والحزم ا ل في ق ر آ ن إ ل ا القران, إلا القرآن. إلا القرآن. وكان إ خ و ا ت ن ا الكبار يتابعوننا في ذلك رغب أ ب و ن ا رحمه الله في ا ل ح ا ق ن ا ب ا ل أ ز ه ر الشريف、م. لم تكن المعاهد الأزهرية منتشرة كثيرة مثل الآن بفضل الله لكنها كانت نادرة. فكانت المسافة بعيدة. فجاء الواعظ الواعظ الذي منتشرة تكن كانت فكانت كثيرة نادرة فجاء بعيدة يعمل وكان من رشيد من بعيد جدا يعمل في مركزنا مركز إ ي ت ي ل بارود ف ف ر ح جدا لما كان الناس تقدم إ ل ى الالتحاق ب ا ل أ ز ه ر ف ي أ ت ي متطوعا ويساهم في ملء الاستمارات وما إ ل ى ذلك وساعد والدنا في التقديم إلى معهد الأسكندرية سنة التقديم الأزهري الديني في تقريبا معهد إلى في في ألف أربعة وأربعين ميلادية ولكن أذنت ي في ا قبل ط ة ق أ ن نسترسل في هذا ا ل أ م ر سلمك الله معروف ان الحفظ لا شك ان له ومسألة ليست بالسهلة أخبر س له ع ل ي اعباءه ل و ل ل س و أ ن ا أ ع ل م أ ن ك م تحفظون حفظا جيدا و أ ن لكم ق ص ة مع الحفظ وضبطه لما دخلنا ا ل أ ز ه ر و... و اندمجنا في العلوم النحو والصرف وال... العلوم والحديث ع ل ل و و م ا النبوي و ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة وعلم التوحيد وعلوم كثيرة جدا فبدأنا نتراخى في حفظ ا ل ق ر آ ن الكريم يعني ناكل احنا دخلنا نحفظه كاملا وجيدا تقصد في ا لا م ع ه د و ل في الكلية لا نحن في المعهد الان آ ن ف تقريبا ة أو الأزهر أو والابتدائي المتوسط كنا كان فكنا الكريم نسمى الآن نحفظ القرآن القسم الابتدائي الإعداد مثل في وكنا فلما ذهبنا الى الازهر انشغلنا بكثره العلوم فقل اعتناؤنا بمراجعه ا ل ق ر آ ن تأثر مستوى فنسينا بعض الشيء فجاء رجل فلاح عندنا في قريتنا كان يحب أن يقرأ ان يقرا أ يقرأ, يقرا ولا يكتب لأنه نسي الكتابة لأنها الكتابة مزولة فكان ي ق ر أ الكتب وما إ ل ى ذلك وكان له معنى قصص ع ج ي ب ة فجاء يوما ي س أ ل ن ي يقول لي يا شيخ وكانوا ب ا ل م ن ا س ب ة من أ و ل ما دخلنا ا ل أ ز ه ر يسمون الشيخ فلان ما كانوا ينادوننا ب أ س م ا ء ا ل أ ب و ا ل أ م والناس جميعا تكريما للعلم و ا ل إ س ل ا م ولحفظ القران آ ن ن ي د و نحن صغار ينادوننا يا شيخ فلان يا شيخ فلان فكنا نخجل إ ذ ا عملنا أ ي شيء غلط وهكذا فكان هذا الرجل جاء يسألني يقول لي ا ل آ ي ة ا ل ف ل ا ن ي ة في أ ي ص و ر ة ف أ ن ا الحقيقة ترددت وقلت والله من المتذكر التبس عليك لم... فنظر إ ل ي ن ظ ر ة اندهاش ش د ي د ة جدا وقال لي كلمه ة ولا ربما لا يفكر فيها ولا يعني قال يا شيخ د ه ا ل ق ر آ ن ب ا ل ن س ب ة لك هو... هو فلاحتك وزرعتك وعملك فالسلام انا انتبهت لكلام الرجل فذهب ذهني إلى, إلى, إلى, الى الريف الفلاح النشيط المجتهد تجد زراعته م ز د ه ر ة ط ي ب ة ن ا ف ع ة ت أ ت ي بمحصول طيب في اخر العام والفلاح المهمل يكون معره في قريتها او في بلدها وما الى ذلك فانا تخيلت نفسي في, في وسط العلم على هذا النمط تمام فما وعظني أ ح د قط بمثل هذه الموعظه ر فلاح محض <تصفيق> يخلي ن ي يا شيخ هذه فلاحتك وزرعتك يعني معناها أ ن ك إ ذ اذا عجزت إ عجزت عن م ع ر ف ة ا ل آ ي الفلانية ة أ و ا ل ص و ر ة الفلانيه ة م ع ن ا ا زارع فاشل وفلاح فاشل فنبهني هذا فرجعت م ر ة أ خ ر ى وعدت ب ق و ة بقوة ه ا ئ ل ة لتثبيت ا ل ق ر آ ن الكريم مع العلوم في الصيف خ ا ص ة في الصيف وما إلى ذلك ع م م و الى سيدي يعني إذا هبت رياحك إذا فإن فاغتنمها هبت ك سكونة ل الله خافقة وقد يعني أ ج ر النصح النافع على لسان لك على ه ذلك ا ا ف تفضل يعني كيف ل البسيط النصائح لها ل ا كانت أثرها ح ي هذه ع سبحان الله إ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د الله له الهدايه والكرم والفضل يسخر له أ ي شيء يهدى به ولو كان فلاحاً محضا أ و كان حتى طائرا يطير أو كان بعد ذلك قرأت قصة عن الجنيد ذلك الله يقول قرأت قصة رحمه أ خ ذ ت ع ب ر ة من ه ر ة ليس من فلاح فلاح مسلم ويوحد الله و ي ق ر أ ل ك ن هذه ه ر ة قال وقال اخذت ع ب ر ة من ه ر ة وقفت تنتظر ف أ ر ا أ ر ا د ت تاكل ف أ ر فجرى منها ودخل في جحر فوقفت تنتظره وقد جمعت كل حواسها هي عينيها ميقظه م... م... ومخالبها مستعده م ت ح ف ز ة تماما يقول أ خ ذ ت ع ب ر ة من هذه ا ل ه ر ة حين وقفت تنتظر ف أ ر ا فنوديت في سري يا ضعيف الهمه هل عندك ق و ة ه ر ة في العباده ة قوي قوي العبادة وعندك يعني تجمع كل حوسك في العبادة تكون تجمع عندك كل حواسك قوي في في ل م ث ا و إ ذ ا كان عندك ق و ة هره ل يكون مطلوبك كمطلوبها ففي ا ل ح ق ي ق ة ا ل إ ن س ا ن لازم يعود نفسه أ ن ينتفع بما يساق له ولا يقول لا هذا راي دوني مثلا في المنزله او في كذا إ ن م ا لعل الله سبحانه وتعالى يهدي ب ك ل م ة ن ا ف ع ة من أ ي وعاء قريب ولذلك س م ولكل أ ب أ و أ م تسمع ح ا والله أ ع ظ م ه د ي ة أ ن ا أ ق و ل عن نفسي أ ع ظ م ه د ي ة تركها ل أ ب ي رحمه الله وامي رحمه الله ا م في في بالدعاء ولدي وجدي وجدتي ومشايخي الذي ن علموني ا ل ق ر آ ن والعلوم الاسلاميه إ س ل م أم ي يعني ة بعد بهذا ذلك فضلا فضل الله كفى ب ح ا ا ن ه و ت ع ى ي س خ ر ن ك ل ا القرآن ندعو لهم لا طيب هذا نختم ندعو ختمة لهم الأباء ا إذا كان سيدنا ت إن ل بعد ي صلى الله ل وسلم قال ي ه مات إذا ابن آ م عمله من إن قطع عمله إلا ه ذ ه ا ل ث ل ا ث ولد صالح يدعو له فها هو الولد الصالح يدعو ل أ ب ي ه ل أ ن ه أحلمه اعلمه ل فلن تنالوا ق ر آ ن د ا أبنائكم ء من ق و ب ه دعاء صادقا مخلصا إلا ب ح ف م وبتوجيههم للقرآن لطريق القران آ ن و ب م س ع على د ت ه م أ يتموا أو على أن يتربوا على سيد الشيخ يعني بسيطا من أو القرآن لا هذا السؤال وإن كان بسيطا أن على على إلا وإن أنه بد هو يعني يشغلنا ما فيش حد فينا كان بيحفظ ا ل ق ر آ ن إ ل ا ما فيه آ ي ا ت أ ب ك ت ه ولا آ ي ا ت أ ث ر ت فيه أ ك ث ر حتى سيدنا عمر بن الخطاب كان إ ذ ا ق ر أ ب ي و س ف ب و ر ة يوسف كان صوته لا يكاد يسمع وله نفيج وكذا أنا ورسول قرأ عليه النساء مقصودي صورة ورسول ووإلى عليه فبكى آخره هل في ايات اتعبتك في الحفظ لصعوبتها هل في ايات تؤثر فيك كلما سمعتها فتبكي او تحزن او ت ت أ س ف على واقع المسلمين هل في ايات تتمنى ان تكون من اهلها اذا كانت فيها ب ش ا ر وكذا يعني كيف انت نعم أقول لك بالنسبة اقول العادي لك للقرئ عنده آيات هنا هلاك ايات تناثرها أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمتخصصين、صحيح. في ا ل ق ر آ ن الكريم الذي ن حرفتهم الليل والنهار صحيح. صحيح. فهذا السؤال يتسع جدا ف ا ل ق ر آ ن كله أ م ا م ن ا ا ل آ ن هو معرض الذكرى والتذكر、صحيح. والحزم والعزم بل كلما درسنا ا ل ق ر آ ن وكلما مر علينا أ ي ا م في دراسته وسنين وشهور تتكشف جلائل ما كان ا ل إ ن س ا ن تخطر على بالي ن و ا ل ه ما ك حتى انت كمتخصص مازال هناك ما يكشف أ ن ا إ ل ى ا ل آ ن انا غير متخصص في ا ل ق ر آ ن منذ, منذ سنة ثلاثين من من سنه إنما التخصص في, التخصص في الدراسات العليا في التفسير وعلوم ا ل ق ر آ ن هذا منذ سنه ة سنة سنة الجدة يعني العليا ستين فيه فيه إيه يخلق تنقضي ي عن ع خلصنا منذ القرآن نقرأه منذ ستين سنة ونزداد فيه نورا من نوره نزداد ونزداد الدراسات له قالوا لا يخلق عن كثرة الرد ولا فهما شوقا كثرة ب لا يمل ه العلماء ولا يشبع منه ا ل أ ت ق ي ا ء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا عن كثرة تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته ي الجن حين سمعته إ ل ا أ ن قالوا إ ن سمعنا ق ر آ ن ا عجبا يهدي إ ل ى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أ ح د احدا فهذا القرآن من يكفي أنه قول الله الله القرآن الجلال والعظمة كلام رب العزة والجلال قول أصدق رب من ومن من ي ث ومن أ ح س ن من الله قيل كما قال الله في كتابه ف ا ل ق ر آ ن شيء أ ع ز و أ ج ل من أ ن نتكلم عنه ببساطه انما هو, الش... هو الحجه ة البالغة قل ل ل البالغه ج ا شخص وذات وجسد、والمعجزة. ومعاني, ومعاني معنى ا ل ن ب و ة التعاليم التي جاء ب ه فالشخص محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له إ ن ك ميت و إ ن ه م ميتون أ م ا ا ل ر س ا ل ة والنبوه فامتدت إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ص و ت ه ا مسموع ونحن نتحدى ا ل أ و ل ي ن والاخرين وقد حاول الكفار في كل زمان ومكان بل حاولت الفرق ا ل إ س ل ا م ي ة الضاله ما استطاعت ل أ ن الله عز وجل تعهد بحفظه هو ما وكله إ ل ى ا ل أ ح ب ا ر والرهبان كما قال إنا نزلنا الذكرى والله غالب على امره ن ا ي م و ذ ا شاء الله ا ل أ و ق ا ت ا ل م م ل و ء ة بالشيء النافع والعلم ا ل ص ا ل ح هناك ق ص ة لكم عن ا ل م ع ي ة ولكم و ق ف ة معها إ ن شاء الله نسمعها منكم بعد هذا الفاصل اقرا ا ل ق ر آ ن إ ذ فيه العبر ضل قوم ليس ي د ر و ن الخبر نلتقي بكم بعد الفاصل فابقوا معنا سابقة ا ل م ز م ا ر ا ل ذ ه ب ي ا ر ب تؤجر و ك ذ ل ك أ و ح ي ن ا إ ل ي ك ر و ح ا م ن ن أ م ر ا م ا كنت ت د ر ي م ا ا ل ك ت ا ب و ل ا ا ل إ ي م ا ن ولكن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا و إ ن ك لتهدي إ ل ى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض ألا إلى ل ل ا م ت ص ي ر ا ل أ م م و ر س ا ب ق ة المزمار ا ل ذ ه ب ي ق ر ي ب ا في ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة السلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج ا ل ق ر آ ن في حياتهم ومع ا ل أ س ت ا ذ الدكتور عبد ا ل س ط ا ر فتح الله سعيد س ي د الشيخ الكريم كنت قد س أ ل ت ك عن ا ل م ع ي ة وقصتها معكم فضل في بفضل موضعها بالضبط قبل الشيخ قبل المعية نصلها الله حصلنا على الشهادة العالية عشان أننا نتذكر من ك ل ي ة أ ص و ل الدين في س ن ة الف و ت س ع م ي ة م ا ن ي ة وخمسين م الف ن وسبعين ي ة و ت ل ت م ي ة تمانية وسبعين هجريه في ث م ا ن ي ة وخمسين م ي ل ا د ي ة وبعد ذلك عينا ن في ا ل أ ز ه ر مدرسين في ا ل أ ز ه ر الشريف والأزهر ب د أ ن ا نلتحق بالدراسات العليا كان الأزهر الدراسات العليا أوقف ثم أ ع ا د فتحها بعد عشر سنين تقريبا من تعطيلها فالتحقنا بالدراسات العليا ا إلى أن من الله علينا بتوفيقه بجهدنا بتوفيق على الدراسات م ا يسمى في ا ل أ ز ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ة من د ر ج ة استاذ اللي هي ا ل م ع ا د ل ة للدكتوراه هي الدكتوراه ا ل آ ن وتسمى الدكتوراه في ا ل أ ز ه ر لكن قديما كانت تسمى أستاذ التفسير التفسير التفسير قلت القسم العالمية من لما وعلوم كما إلى دخلنا هذا القرآن نظرنا فوجدنا نوعان في درجة أن نوع ونوع موضوعي و تفسير تحليلي ونوع تفسير التفسير الموضوعي هو علم قديم لكنه لم يكن مهتما به قديما فلما جاء الميعاد والزمان الذي يحتاج الى التفسير الموضوعي صخر الله من يستخرج من القرآن موضوعات كثيرة جدا اصبحت يستخرج القرآن كثيرة الدراسة وأصبح الناس يرجعون إلى هذه الموضوعات لمعرفة موقف القرآن الكريم الله موضوعات جدا واصبع الناس الى الموضوعات هذه من من موقف قيد من ق ض ي ة ما كنا أ ع د د ن ا ر س ا ل ة ا ل ع ا ل م ي ة من د ر ي ة أ س ت ا ذ ب ا ل ن س ب ة ل ل ق ر آ ن وعنوانها المنهاج ا ل ق ر آ ن ي في التشريع وهي نوع من أ ن و ا ع الدراسات ا ل م ت خ ص ص ة ا ل م ت ع م ق ة في موضوع ق ر آ ن ي وهو موضوع التشريع سؤال عندنا يقوم يصرخ في جنبات الكون لمن الحكم والتشريع في الكون、الله. للناس ام لله, لله. اما ا ل ق ر آ ن فصريح واضح وضوحا تاما يقول الا له الخلق والامر الاية الاعراض الا له الخلق والامر يعني ان له الله الذي خلق هو الذي يأمر هو الذي في يعني يأمر فعل سورة الناس تأسيسا هو هو والذي يعلم لم منذ ينهى يكن هذا تأسيساً نظرياً وقد وقد ادم ذلك نظريا الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله محمد ما ما فهذه هو ا ل ي يشرع للناس ا ل ر س ا ل ة تدور حول هذا وهذا موضوع ق ر آ ن ي أ س ا س ي ي ت ع ث ل بالعقائد ثم بعد ذلك عينت أ س ت ا مدرسا في ك ل ي ة أ ص و ل الدين فهذا جاءت عندنا جاءت عندنا ا ل موضوعات للتدريس الطلاب في المنهج فجاء ا ل رئيس القسم أ ن ا كنت لسا ما وصلت إ ل ى درية أ س ت ا ذ إنما في التدرج مدرس ثم مدرس استاذ مساعد ثم أ س ت ا ذ وهكذا فقال لي أ ن ت تدرس هذا العام الموضوعات ا ل ا ت ي ة ومنها المعيه ة فأنا قلت ل معية هل, هل تستحق المعيه المدرسه في القران وهذا ك ذ ا ف منهج مقرر فرجعت إ ل ى الكتب فوجدت أ ن ا ل ق ر آ ن ت كرر لفظ المعيه مع مع مع مع ن مع لا ل ل ا إن مع ن ا كذا تكررها مئه وستين م ر م وهذا يرجع إ ل ي ه دائما في المعجم المفهرس ل أ ل ف ا ظ الحديث القراني آ ن ل ي بيه فإذا بي الموضوع ح نظرنا ه نظرة موضوعية جمعنا موضوعية الآيات ووضعناها بجوار بعضها ثم أ خ ر ج ن ا منها موضوعا متالفا مت... أ ل ف غير ما تقرأ ما ا هذه م متكررة ع ي ة ي ل القرآن قلت لك نحن القرآن فلما نؤلف إلى المعاية باعتبارها موضوع قرآني وجبنا كل هذا الجلال القرآن ق أقرأ نقرأ قديم فرق قرآني ر صورة فربما كبير ننظر باعتبارها آ ن أنا نحن من من سنة ينا وجبنا يتضمنه ونحن كأننا غائبون عنه 114 40 أو موضوع هذا هذا 30 فالفت ت و كتابا في هذا عن التفسير الموضوعي نفسه هذا التفسير المدخل إ ل ى التفسير الموضوعي وتكلمت فيه عن ع د ة موضوعات ن ا ل و ح د ا ن ي ة والتوحيد عن م وعن ض و ا ت ق ر آ ي ة وعن ا ل م ع ي ة وعن ا ل ت ب ع ي ة وعن العلم والعلماء في ضوء ا ل ق ر آ ن ليس في س و ر ة و ا ح د ة ن م ا في ا ل ق ر آ ن كله ثم مشاهد ا ل آ خ ر ة وفي هذا الكتاب يتضمن ب الكلام عن ا ل م ع ي ة تكررت و أ ص ب ح تنقسم بعد ا ل د ر ا س ة إ ل ى أ ق س ا م م ع ي ة الله لعباده و م ع ي ة العباد لله و م ع ي ة الرسل مع الخلائق أ وتحت الخلائق الرسل مع و كل هذا تفصيلات و ا س ع ة تنتهي ب أ ن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ينبغي أ ن تكون مع ر س و ل ا في أ ي زمان ومكان و أ ن تكون ث ا ب ع ه له ليس مجرد ا ل ص ح ب ة في الزمان أ و المكان و إ ن م ا لا بد من الانقياد للرسول ولا يقوم ا ل إ س ل ا م تعبر العصور جميعا إ ل ا عن طريق ا ل م ع ي ة التي أ ل ف ه ا كل رسول كما قال, قال القران عن نوح عليه السلام وما آ م ن معه إ ل ا قليل معه إ ذ ن لا يكتفى ب أ ن يؤمن بنوح او بمحمد لابد لا أن يكون معه لا يعني في صحبته ولا يكتفى ان يكون في صحبته ربما يكون صاحب على طريق النديه لكن لا بد أ ن يكون صاحبا على طريق ا ل ت ب ع ي ة وهكذا منهج الله لعباده في كل العصور إلى آخر. بعد هذا نظرنا في القرآن الكريم أشياء عجيبة جدا. عجبنا أيضا الأدلة القرآنية نظرات في الاستدلال القرآني آخر نظرنا نظرات بعد فوجبنا عجيبة عجبنا جدا هذا أشياء أيضا في في ا ل ق ر آ ن الكريم له أ د ل ة كثيره ة القرآن ل ن أ حجة ا لا ل ه ل ل والمعجزة ل ب ا ا غ ة أ خ يكتفي ر ة الخاتمة لا ي ب أ ن يقرر ا ل أ ح ك ا م أ و العقائد ثم يقف عند هذا إ ن م ا يردفها بالدليل والبرهان بل يطالب الكفار بالدليل والبرهان على كفرهم يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فأروني الأروني قل خلقوا خلقوا هاتوا الأرض لما كنا على الأصنام الأروني ماذا خلقوا من الأرض برهانكم ماذا كنا ماذا كنتم إن من من أ م لهم شرك م في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أ و اثاره من علم إ ن كنتم صادقين ف ا ل ق ر آ ن مليء بالادله أ د ل ة ق س م ن ه ا أ ة حسية اللي تتعلق بالأشياء التي ترى وتسمع مثلاً والأدلة النفسية الداخلية سفينة البحر وتسمع الإنسان زي الإنسان تسقط مسكم اللي يتتعلق بالأشياء التي التي زي يغرق في سفينة تسقط كل اللي كان بيدعوها ولا يدعو مثلا داخل الأوهاب كان ولا الله وإذا الضر لم كل إلى ظل ترى تنبغ ع و من من د ن في إ ل ا إ ي ا ه اسمه الدليل النفسي هذا ثم هناك الدليل, الكوني الدليل العقلي ك و ن ي الدليل ا ل الذي يعتمد على مقدمات ع ق ل ي ة وهكذا ف إ ا ذ ه كنت أ و ل كتاب أ ل ف ت في هذا بفضل ل ل ا هو ه هذا الكتاب القران الدستورونا ا يكن كتابا مقالات مجلة في تقريبا ونشرت لي مقالات عشر مقالات في سنه الف و ت س ع م ا ة ه واحد وستين تحت عنوان ا ل ق ر آ ن ودستورنا ايه ا ل م ن ا س ب ة كان هناك د ع و ة في المجتمع المصري وصحافة لانشاء دستور جديد للبلد فقلت يا ناس الله عز وجل ي ل ز ب ك م بدستوره ا ل ق ر آ ن ن ش ر ت عشر مقالات、جميل. ثم ضاعت هذه ا ل م ج ل ة حتى في د ر الكتب لا وجود لها ف أ خ ذ ن ا نبحث عن هذه المقالات لنشرها في كتاب ل ل ت ذ ك ر ة فوجدناها ف... فل... عند واحد في المحله الكبرى فصور لنا المقالات ونشرناها في هذا الكتاب نشرناها منذ سنتين فقط يعني منذ واحد وستين نشرنا فيه هذه المقالات فهذه خ د م ة م و ض و ع ي ة ل ل ق ر آ ن في كل أ ب ع ا د في أ د ل ت ه في دستوريته إنه دستور جامع لكل شؤون الحياة في تفسيره دستور الموضوعي جامع الحياة لكل في في ت ش ر ي ع الله فيه وهكذا اكبر دليل على ان ا ل ق ر آ ن هو من عند الله وانه الحق الذي لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه لا خلف من ولا ا ن ه م ع ج ز ة ل ت ي ي ن ب غ ي ان ت خلف ر هذه ا ا كلها ساجدة لله شكرا م م ة لله الان هو و ق القرآن عن معركتنا مع اليهود لا ينبغي ان نقلل من هذا او نتذرع بالدبلوماسيات والمجاملات نقلل الى ذلك نتذرع عن ينبغي من مع وما إ ن معركتنا مع اليهود هي م ع ر ك ة ح ي ا ة أ و موت معركة ن ه اما ئ ي ة إ أ ن نكون نحن في هذه ا ل م ن ط ق ة و إ م ا أ ن نندثر كما اندثر اهل الاندلس هذه كلام لا ينبغي أن ن ا فيه、ولا. القرآن الكريم انبرى له بأقص... بأقوى كنت... انبرى قبل عقل ذلك ن أنا ة هذا الكتاب كتبت منذ ثلاثين سنة. سنه فانا كنت أ ح ف ظ ا ل ق ر آ ن قبلها بثلاثين س ن ة والله ما انتبهت لهذا إ ل ا لما جئت أ د ر س لما أ ر د ت أ ن أ ك ت ب مقالات ب م ن ا س ب ة ما زعم من التطبيع بعد كم ب د ي ف ت وهذا ليس أ م ر ا سياسيا هذا أ م ر ديني إ س ل ا م ي ق ر آ ن ي لا م ج ا م ل فيه ولا نتردد في إ ع ل ا ن ه أ ي ا تكون النتائج نقول فوجدت أ أنفت ن من ا هذا الكتاب من القرآن ف أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم في حديثه عن اتسم ل ي ه و د ا بثلاث خصائص خصائص ك ث ي ر ة ن م ا يكفنا ي ثلاثه أولاً, اولا هذا كتاب اسمه ب ع ر ك ة الوجود بين ا ل ق ر آ ن والتلمود الذي يخضع له اليهود أكثر من التوراة وهو كتاب صنعاه الأحبار والرهبان له يخضع وهو أكثر من ب غ ا ي ة ا ل ق س ا والوحشية في أيام التية والتشرد اليهود ا و ة ل في ق ض ي ة على كل حال من أ ر ا د أ ن يتابع مثل هذا الكتاب <تصفيق> فجئنا من ا ل ق ر آ ن الكريم نقول يا رب ما موقفك هل كلمتنا عن معركتنا مع اليهود التي كانت لا يمكن تخطر على بال مسلم منذ ستين أ و سبعين سنه ة ما كانت تخطر أن تخطر ذ الذي بهذه ا الخطر الداهم الذي قام في أرضنا الضراوة سلطان الحميد لأن طرد عبد يقوم في من دون اليهود س ن ة الف و ت س ع م ا ئ و س ت أ و خ م س ة ما كان اليهود لهم اكثر من اتنين في ا ل م ي ة في فلسطين من الاسر فالان اصبح الخطر د ا ه م ا يبتلع ك ا د ي ا ل م ن ط ق ة كلها ما هل حدثنا ربنا نعم حدثنا, حدثنا يتسم ا ل ق ر آ ن موقفه بهذا بثلاث ه ذ ا ب خصائص أ س ا س ي ة اولا العدل الرباني فاليهود ل وجل ه عز ح ن عن يتكلم ي ل ا وعلى أي أمة ا ي ح ا ب و ل احسنوا يظلم يعطي إنما أ ص ا الحق كل خير ويرد على أصحاب الشر فاليهود إذا ب كل على ح خير ويرد أ ينصفهم ي ق وجعلنا ل و منهم أ ئ م ة يهدون ب أ م ر ن ا لما صبروا وحينما غيروا و ب د ل و و قالوا سمعنا وعصينا زمهم ا ل ق ر آ ن ز م ا لا نظر له ابتداء من العهد المكي يبقى عندنا عندنا اولا、النخل. العدل الالهي لا يظلم ولا يحابي ثم الفيض ا ل ق ر آ ن ي ما معنى الفيض ا ل ق ر آ ن ي ان ا ل ق ر آ ن لم يتكلم عن اليهود في ا ي ة او ايتين انما تكلم عنهم في اكثر من الف ا ي ة وهذه الايات هي اكثر حديث في ا ل ق ر آ ن بعد العقائد يعني اكبر ا ل ل التوحيد والأدلة التوحيد وعن الأخيرة وما إلى ذلك ا وما م عن وعن ك ن س ب ة من ا ل آ ي ا ت التي تحدثت عن موضوع واحد عن هي في اليهود لماذا ل أ ن الله سبحانه وتعالى علم أ ن لهم في عهد النبي عليه السلام مكر وخداع بالغ كان يقتلع به الاسلام إ س ل م يعني في غزوة الأحزاب كاد ا ل إ يضيع لو لا أن الله رد الذين بغيظهم ينانوا خيرا لو لا الله لم كفروا أن رد ونجى الله المؤمنين و ص ل ت ه م على اليهود بني قريزه الذين خانوا العهد وقال وانزل الذين ظهروهم في سوره الاحزاب وأنزل الذين ليس عن اليهود في عهد النبوي, النبوي والا انتهت, انتهت ق ض ي ة اليهود بفتح, الم... بفتح خيبر لكن وجدت أ ن ا ل آ ي ا ت تتحدث عنهم في هذا الزمان وفي معركتنا الحاضرة معهم وفي بيان خصائص اليهود خوى يؤمنون بعهد ولا وأنهم وأنهم مفاق بيان الذي معركتنا معهم أنهم بعهد الحاضرة يقرأ القرآن مفتاح أحد مفتاحا عن خصائص لا هذا مفتاحا اليهود فجلها نصا منصوصا طيب. والله فيها معجزات بينات وهذا الكتاب على صغره يبين أ ن ا ل ق ر آ ن ليس م ع ج ز ة ه ي ن ة أ و يسيره ة متعجلة أو إنما و إ ح ك او م مطلق ل ل الآية ل ذ ك ك ا ي ر م ة ت ب د أ فيه ل ت ج ن يقسم ا ل ل ه القسم التوكيل الثقيل لتجذن ونون أ ش د الناس ع د ا و ة للذين آ م ن و ا اليهود والذين اشركوا وتبرز ل لهذا الكتاب ي ي طيب يا شيخ يعني بتقديمك ه و د ة إن إن أذنت أذنت أنت أشعرتنا الذي ليس كبيرا في حجمه لكنه راسخ وعميق الى يعني شوقتنا إ ل ى قراءته فهل ن أ خ ذ منك يعني م و ا ف ق ة إ ن شاء الله أ ك ر م ك الله على اننا نفرد لهذا الكتاب أو لهذا الموضوع لهذا حلقات تتكلم فيها عن محتوى الكتاب وتتوسع للإخوة الموضوع والله نرجو حتى يعني معك بعد في فيه يفيد المشاهدين الشرح هذا كان ذلك قبل من قبل شهور م ع د و د ة انا كنت اتردد في هذا وقل و ا ك في الكتاب احنا سجلناه باعتباره تفسيرا ل ل ق ر آ ن وكذا لكن بعدما ر أ ي ن ا من الهول الذي خرج عن كل حدود العقل والمنطق والذي ت ف... و ا ط أ العالم كله عليه في غ ز ة والذي ذوحت في غ ز ة واحرقت بالنار النبي احرقهم في المحرقة هذه المحرقة التي يقولون هتلر فعلوها في في هذه غزة اضعاف أ ض ع ا ف ا ل م ح ر ق ة التي ص ن ع ه ا هتلر لهم وجارودي تكلم في هذا وحكموه في فرنسا فنحن نقول إ ن ن ا إ ن شاء الله نرجو إ ذ ا وفقنا الله و أ ق د ر ن ا الصحه واعاننا ان نتكلم في هذا باعتباره واجبا دينيا إ س ل ا م ي ا وليس دعايا سياسيه أرجو أن ن ت وعن ا ل ق ر آ ن وعن الدين وعن ا ل س ن ة ا ل م ح م د ي ة التي ج بها ر س و ل صلى الله عليه وسلم بوحي يوحى لا ينطق عن الهوى فهذا هو الكلام ل أ ن بيننا وبين اليهود م ع ر ك ة ع ا ل م ي ة ح ت م ي ة س ت أ ت ي حتما ف إ ذ ا استعد لها هذا الجيل أ ج ر الله على اليه النصر و إ ل ا فسيكنس هذا الجيل وسياتي الله بقوم آ خ ر ي ن مصداقا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون أ ذ ل ة على المؤمنين أ ع ز ة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه تلائم ذ ا ا لائم آ ي في ة سورة ل م ا د ة نقول الذين يا أيها ن من يرتد منكم عن دينه نحن لا نقول إن المسلمين ارتدوا عن دينه المسلمون يحبون دينهم و ارتدوا ا لا العكس جما جما يرتد حبا لكن هناك قوه ع ا ل م ي ة خ ط ي ر ة مثل الاحتلال الانجليزي والفرنسي والهولندي ثم الامريكي الذي ورث كل هذا البلاء يجري مؤامرات بالليل والنهار لابعاد المسلمين عن دينهم ولاخذ ا ل ق ض ي ة بماخذ سياسي يقبل المساومات والمفاوضات وما الى ذلك فنحن نقول ان هذا واجب ديني إسلامي ضروري نحتاج واجب ضروري اسلامي اليه هذا ولسنا مخيرين فيه و إ ن م ا الله سبحانه وتعالى أ م ر ن ا و ق ا ل و إ ذ ا دخل الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وهدد اهل الكتاب فيما فعلوا فقال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون نحن لا يمكن أن نبع ديننا لا ولا تعاليم الله عز وجل عز ولا جلائل الهدي ا ل ق ر آ ن ي ب أ ث م ا ن الدنيا جميعا فاذا إ ذ قدرنا الله ه وعد مشروط بمعونة الله عز وجل الله إذا عز قدرنا الله وعطانا ا ل ق و ة و ا ل ص ح ة على هذا فينبغي ل ان يقول نقول نعد ينبغي أن ن ذلك و أ ن نعلنه للناس و أ ن نذيعه ونشيعه حتى تقوم الحجه على الناس بكلمات الله وحتى تجد هذه ا ل أ م ة طريقها الصحيح السوي ص ح ح ي ا ل ل إ ن ق ا ذ ه ا فهذه أ م ة ش ر ي ف ة ع ظ ي م ة أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم فهذه أمة كريمة تحتاج إ ل ى هدي الله ل إ ن ق ا ذ ه ا ماذا تقول لأمة الإسلام وهم يسمعونك الآن ويشاهدونك على هذه الشاشة كيف يقرؤون كتاب الله في دقيقة كيف كيف يحيلون النصوص هذه تقول يتدبرون يقرؤون دقيقة يحيلون على كيف في كيف كيف نصف الى واقع كيف يغيرون ث ق ا ف ة ا ل ق ر ا ء ة ا ل ت ق ل ي د ي ة خ ا ص ة في مواسم الخير كرمضان الذي يتحلق فيه المسلمون حول المصحف وكم خ ت م وكم سماع وكذا ماذا تقول اقول ان القرآن الكريم هو الطريق الوحيد المتفرد لانقاذنا لأن هذا وعد الله الحق هو وعد لان الله هذا فإما يأتي ن كثير م مني فمن ومن عن فإن ضنك هدايا يضل يشقى هدا له اتبع فلا أعرض معيشة ولا ذكري ك من المسلمين يحبون دينهم وكتاب ربهم لكنهم ياخذونه ماخذا لفظيا يهتمون ب ا ل أ ل ف ا ظ كيف يعني مثلا بعض السيدات ت ق ر أ و ت أ خ ذ إ ج ا ز ا ت سبع قراءات أو أكثر بالمرأة أو وتهشغ الوقتها عبث الرجل هذا هذا هذا عبث ليس بالمرأة أو الرجل هذا مطلوب من المتخصصين فقط إ ن م ا مطلوب العمل ب ا ل ق ر آ ن ليس الاهتمام باللفظ、فرق. نعم لا بد أ ن نتلو ا ل ق ر آ ن و أ ن نجوده لكن ا ل ق ر آ ن ما اكتفى بهذا ق ا ل الذين ل ي ت و ن ه الذين اتيناهم الكتاب. الكتاب يتلونه حق تلاوته عشرا عشرا فلا يجوزنها الى غيرها حتى ينتفع إلى حتى بد م من العلم ا فيها ا ف ل ب من العلم والعمل جميعا فلابد من هذا نعبد ا ل ق ر آ ن لا يكون ح ل ي ا ل ل أ ط ف ا ل ولا زينه على الحوائط إ ن م ا هو كتاب نزل ليكون ه د ا ي ة وتبصيره ووعد الله في مقابل ذلك وعدا شريفا جليلا و ع د الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ا في الارض أ ر سورة ض في ل ن و الآية لا ا يستخلفنهم ل في أ ر كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن ا لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم ا من بعد خوفهم أ م ن أ م ن ا غ ز ا ئ ي ا و أ م ن ا سياسيا وامنا ر اقتصاديا ع هذا وامنا ولا ويجاهدوا في س ب ي ل ه و ي ط ب ق و ا حدوده وكلامه و ل ايها ب د ل ن م من بعد خوفهم أمنى يعبدونني بعد ل ينشركون بشيء ي أ ه ا ا ل إ خ و ة المشاهدون يا حكام المسلمين في كل مكان عزكم في ا ل ق ر آ ن الكريم ويا أ ي ت ه ا الشعوب ا ل م س ل م ة في كل مكان عزكم ومنعتكم وقوتكم في ا ل ق ر آ ن الكريم ويا شباب الإسلام ا ل عزكم في ق ر آ نساء ويا ن ا ل إ س ل ا م وبنات المسلمين عزكن جميعا في ا ل ق ر آ ن الكريم بل يا من هم غير مسلمين إ ن كتاب الله يضمن حقوقكم والعدل معكم و ا ل م س ا و ا ة فيكم وتقوى الله في تعاملكم أ و في ا ل م ع ا م ل ة معكم فلا تخافوا من كتاب الله وكتاب الله سبحانه وتعالى نور ولا حكيم يأتيه تنزيل الله سبحانه لا الباطل بين خلفه يديه حميد من من من لا يمكن أ ن يقارن كتاب الله وتشريع الله جل في علاه بما وضع العباد من شرائع ن ا ق ص ة و م ب ت و ر ة أ ل م تر ى أ ن السيف ينقص قدره إ ذ ا قيل هذا السيف خير من العصا أ ل م يبعث ل أ م ت ك م نبي يوحدكم على نهج الوئام ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار ل ل أ خ و ة والسلام وفوق الكل رحمن رحيم إ ل ه واحد رب ا ل أ ن ا م لا يسعنا ايها ا ل أ ح ب ة في الله إ ل ا أ ن نتقدم ب ا ل أ ص ا ب ه عن أ ن ف س ن ا و ن ي ا ب ة عنكم جميعا بالشكر عبدالسطار به به كتاب سبحانه الجزيل إلى الأستاذ الدكتور فتح الله سعيد على ما أكرمنا به في هذا الوقت وما أتحفنا به من جولة وسياحة ورحلة مع كتاب الله سبحانه وتعالى إلى على جولة ورحلة سعيد في فتح مع من ن س أ ل الله أ ن ينفع به و أ ن يطيل عمره و أ ن يحسن ختامه وختامكم جميعا وجزاه الله خيرا وقد وعدنا أ ن نلتقي به لكي نتوسع في الكلام عن موضوع الكتاب في المعركه ة مع ا ل ي و د أسأل الله أن الله ل ا ن ق ك مع دائما ل ى خير و اليهود س ل ل ا م ع ك م جميعا ورحمة ا ل ل تعالى ب ر خير ك ونلقاكم ا ت ه على ا ا شاء الله أما الآن فنختم بخير كلام بتلاوة مباركة ئ م فنختم إن بخير من ن ض ي ف ا ا ل ك ر ي فليتفضل م م ش ك و ر ا ل ل ه من ا ل ل ش ي ط ا ا ن ر ج ي م بسم ا ل ل الرحمن الرحيم ه وعباد الرحمن الذين يمشون على ا ل أ ر ض هونا ء و إ ذ ا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما